何かをしなければならない。وجوب عمل شيء。必要。<ج> يجب يلزم تجميل حصولي لكنه يجب ان ارسل المكتوب يجب ان ارسل المكتوب يجب ان ارسل المكتوب يجب ان ادفع للفندق يجب أن تستيقظ م ب ك ر ان ً يجب أ تستيقظ مبكرا ً كثيراً يجب أن تشتغل、كثيرا. 彼はガソリンタコーンダクイーンフィーエルマワイイド。イェジブーなタコーンダクイーンフィーエルマワイド。イェジブーンタコーンダクイーンフィーエルマワイド。イェジブーンタコーンダクイーンフィーエルマワイド。イェジブーンタコーンダクイーンフィーエルマワイド。イェジブーンタコーンダクイーンド。イェジブーンタコーンダクイーンド。 أ ن يصلح السياره 彼は洗車をしなければならない يجب ان يغسل السياره يجب ان يغسل السياره 彼女は買い物に行かなければならない يجب عليها ان تتسوق 彼女はアパートを掃除しなければならない。彼女は洗濯物を洗濯しなければならない。私たちはもう学校に行かなければならない。 يجب أ ن نذهب فورا إ ل ى ا ل م د ر س ة وواتشتاتي ذ و شغطه نيكا نكالي ج ب أ ن نذهب فورا إ ل ى الشغل و و ب ت ش ت ا ت ي ذا مو شغل وواتشتاتي ذا ل ط ب ي ب يجب أ ن نذهب فورا إ ل ى الطبيب يجب يجب الباس أن أن تنتظروا الباص. يجب أن تنتظروا, الباص. يجب أن تنتظروا القطار あなたたちはタクシーを待たなければいけない。